بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وساهد ومشهود قتن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود